اشضل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارزان خوشويستان لدرس رابردو لغو درسو باب الغوين بناء حكم الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله وسلم حكم بس ما كلمن عملك وكاريكي بلسدم في غمرة خوايا صلى الله, صلى الله عليه وسلم خوي تابعين وتابعي تابعين لو سس الصلاة في روزة أم بدعي نبوه نباجي نبوه لجوريا نبوه بلام لدواء قرن التوأم بدواء قرن بينجم شمش محوتم درجيك شاو للعين فاطمة كان واللولات مصر فيابو كواش وشهد بولات خشمان رومان كده وتم ام اهن جران يك هي خلي بدعان ف علماء اسلام انكاريا كدوا اوانكواب جائز والرواجه زن في جبلغي جامبيني لسري شبهات فريدن كمر ايات للقران الفيروز كبابا سوخاص دا بزيون علاقي ببازاني تعيليكنو ايكن ببلغا لسرو باسنا هيش أمر ربيارمتي خوات على أبا سنرونا كينوم. أما درسي ششمانا أنا لوزين زير بعصي كلمة بجادو بنانوشاني. رونك النوي باور الراس يكان وراسك النوي بير باور الهلا كان. شبهي ششم كأو كسانا بدست يعني ويك أرين مولد نامو احتفال كردين واهن جيران شرعية. لباتي بلجيه صريح بينك بلجيه ما درس وليتوك نبوة. شبهات فرددن ام شبهيه ضلين كوبو نوو خلق خرك نووي خلقي لما ولدنا ما خيركم او مصلحتي مادام او مصلحتي تدايعو خلقي تعرف لكن بيته هي كتير دبيلينو باسوخاسو سيرين في غميروخا بسكن ام خيره طبعا انقصيه نق آيات القرآنية نفر النبي في غمري خالص صلى الله عليه نقصي الصحابه في غمري الله هو هيتي لسر مولودنامه ياخذ بلغي لسر مصلحه أما الا المصلحه لسر افلاسي كبيانك مفلسي هل انسان بو اي في ثابت بيثبت بكا وجير بكا، أم خسانيش كوا عارين روت اللي بلجى، بلجى إفلاسية خوا نهيك دوهم بلغي لسر أو أي أو كسر، كسر اتباع اتباعه شن كده هواي خويدي نك بلجى وشرع. أجي ناقر شرعيب وياه، بصرع هذا يبقى أية بلجى دويس. شرقك وغرقك وشمالك وجنوبك وراء بروق سبرازين توا. أقى شرعيب وياك آياتك تدور. هموما تسبيل بونو هموما أنجم من دا. بلام أمقصان زرد سرو زغرافنا الدليل لسر إفلاسيد كتوانا دنيا إقامة حجبك إذا حجيبين توا. منقصانة في خلق شواشبكين. آية وخذ براوة غير صالح جالب في خلقك إذا نالين خلقوك ينوا الا بر مصلحات مصلحات ديو تعارف دتينو يا كترد بينينو اگر او قربالغي مناسبين مثلنا بينين اي بي الا صاروا عظيمان كاتسات واخد براوتو خلتي بينيتو تعارف خلت بينيت صار الجار نبيت فرضك جارك لكن لدينا ان نتكلم عن ان الله يجب ان نتكلم كان ان الله يجب ان نتكلم عن ان الله يجب ان نتكلم عن ان الله يجب ان نتكلم عن ان الله يجب ان نتكلم عن ان الله الله عليه وسلم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 صلى الله على محمد صلى الله عليه و سلم و سلم و سلم و سلم و بك و سلم من قربالغي و سلم أم سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و أم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم هر خوين سبحان الله والله كسيف بس جان بير لك سكالب كيبغيلي لك سكان هوان فزيغه سينوى كسيدكن هوان فهميناكن شجي برياسان وصولو بنمايا بكفوى الريد انسان زولو الكربشه الريد لهموس سكانت مارشه كومورشه agreed امو امو امو هناخذ القص أخذ المسلمون دخويا تعالى كسبب كده القص كان خويا حجبا سريا بدو زي دوام بياقمر فرمي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هيك كزلي إيمان كامل وإيمان تأنيه تاكمن خوشي ويصل نبأ من الله لكركي وبأكي وهم خرتيش ليش فرمي الأخوشي تو اگر براسی بیاگمرخواد خوش بیه، آبی متابعی بکی، نگ بید علی نهی بخید. بیاگمرخواد خوش بیه، علیوالله بیاگمرخواد خوش بیه، بوی آهنگ جرم. سال جاریک بیاگمرخواد لبیرد، سالیک جارد، اینا بتو روشن بیاگمرخواد لبیر بیو، تو زنچی کرد چون چونی هلو سکوتی کرد چون چونی هاد، چون چونی روش، چون چونی ذکری کرد، نمیلی بیرد بیاو، سال جاریک، خوی از زوج القرآن در فرمیت سبحان سوره آل عمران. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويحفركم منكم محمد صلى الله عليه وسلم, بريه بريه الله عليه وسلم خوش خوش في امريكا ومتى يجب ان يكون اجر ايه وحتى الخاشبين شو مبكونا توغلنا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا شو مبكونا أخوة تعالى لقرآن فرميت لسوره فتح آية هجبن انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا أخوة عز وجل فرميت فرمينات أي في صلى الله عليه وسلم أي محمد تمن روانك شاهد ببسر أمتك مجدد ببيان إن ذاركرو ترسيني الأنبيت لأقري جهنم بهوي الدعوة بأو خلق إيمان بيان وأو خلق إيمانه هذا بيه دفاع له في غمار الخبج أيضاً وتعزروه بجوانبك بجذب قري سري بخي وتوقروه رزق قري احترامي قري اجلالي في غمار الخبجي وتسبحوه بكرة وأصيلة تسبحات إخوان عزوجبك بس ثلاثة ثلاثة رج وآخر رج وتبيني أولاً ألا إن أمر بالقيا تأخوا فرمية إيوه معزول في غمار الخبج كانوا سري بخي دفاع له كانوا رزق معادم رزيلة بقولين إما شحفي بواقين توصي استدلال 140 لكنه 140 لا Quran تي أجمع إما كاتك نصيحة عندك الله بقرآن فهم على بس خلاف الإسلام بعقل بلامبوين من الله مداموا براسيح حقيقة أو كسي مثقف وخبرة والله ميناوي. تونك هي استدلال جديني ما. هي برق جديني. بس ندخل كي عامي هينجو قرنا. قرن ما دام ما مساعدة بس إن شاء الله بويس أم اعتقاد بذي الله عليه وسلم خطاب يا كم أو باقي فرمي أي رسول الشاهد مجذئان پیاده ای انترسینید، اصحاب کانی فی قمر خواب، ایمان دارند دبی پشتیانی فی قمر خواب کن، رزیل بگرند، خوششان بی احترامی بگرند. باش، باس حفلی تی میاد تا، امواتی که الان مدام رزگرتن خواب آزیگر، من رزب واقعی بکه حفل بگم، امتؤیله. یکم جردا بزیب و اصحاب کان انجاب و باقی مسلمانان ما آدم، اصحاب کان تقصیریان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 في الشتاء لكن والله بكوبيش ما بدي الدين أو بشوان الشتاء في غمرة الله وسلم أو برب رزق يعني في غمرة خواداب نيشنايا دنيا بارزة في غمرة خصيب كده هم بيقدمون بروش تاع دكتور دويس كم ترخميان يعني كير تقصير يعني نخير أي رزق ابنك يعني وتقديره مبيغمل اخوه بحابلوا اهل نبوه رزق ابنك يعني بدفاع هكذا سيقصر بيغمل اخاه بكذا السنه وشاهوا بما له من دارن اخواته والقرابه بيغمل اخوته وسلم اما فشكيوني بيغمل اخوه اما رزق ابنيدي نقبد عكيتو توجدي فعله دي اخوه تعرفك دفاعله بيغمل اخوه رسول الله مكه كي هو اصحاب ام ايا كان تطبيق خيرنا اري قرآن قران تطبيق خيرت اوان بجواني قران تطبيق خيرت ايه قر تطبيق خيرني قران لا لا اصحاب كانوا بحفلو اهنبو ارينا خير اي تبوا اكيد اما متفق هممان كانوا في غمروا قران تطبيق بجواني بلان تطبيق بقرآن توش قران تطبيق خيرت. او ام ايا تطبيق اوان دفاع الدين يخواتي دفاع زوجيتكي دفاع ينكر ذلك يا غماري إخوان قرآن تطبيق كرد بلام بأصحابه أهنا توجه إلى المتبعي يا غماري إخوان خو شو تطبيق أو جعلت براسي في صلى الله عليه وسلم براسي أصحابه كان لهم ما فهم لا سردمة وحي أجان. هالأشياء بيتامك الداعي في غمر الخان أيديا جدا. أذا غلط بقول غلطة. باش لو سردمة ده أم أية تنتظبي خير. في غمر أصحاب كان أيوشك تاني بيرجوا. أزاني اللي بيرجتن بقرآن. نخير. كفاهم لو انزياد تري بقرآن. وازلي بينو بقرب الله العالمين. شو بهي نوعيًا؟ أما جوازين شو به بالسياحة؟ طالما أما شو استدلال وبلغتيني بو بدعكيان كان. دليل تعالى على فرم القرآن في رواة السورة يونس آيات بنجا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله أما آيات كزور بيان أي كان ببلغة سات والله بلام الله يكمل خوات على فرمية بيشوي بسنسات تفسير القرآن بعد تفسيره كخطيب غين ممختصرين خوات على فرمية بعد القرآن ذكى بفضل إخوة ذو الخوض بالإيوك قرآنًا وبرحمتي ذو الخوض بالك إسلام وإيمانا فبذلك فليفرحوا فراح ذو الخوض إذن بإيمان وقرآنها هو خير مما أجمع أمثال ترى لقب لك قربالغيو كردو والزات في الدنيا بعد تفسير القرآن غين بس الأم آتى مفسرين شو تفسيرها بس مولود ناميه يا إمامي كثير لتفسير اما يعتبروا ذا فرميت خوي عز وجل منتي خوي بس اكاب بندكاني ذا منتي خوي بس ذا بما أنزل اليه من القرآن ذا من قران بوتان قران عظيم على رسوله الكريم لسنتها اخوات ذا فرميت يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور سرداءتكم يا ايها الناس اي خلشينا قد جاءتكم موعظه من ربكم للانخوي عز وجل موعظه تند امرجريت بهات اي من الكثير فامي زاجر عن الفواحش ام قرانا اتانكم لتتوانوا غناه وشفاء لما في الصدور دفرمي فرمي اي من الشبه والشكوك وهو ازاله ما فيها من من رجس ودنس وهدى ورحمان فرمي أم قرآن الشفاية يبطلقانتا شبهه قمان الشبك لدلطان لا أبات هارتي بي سي معنى ويحسيها يبطلق لدلطان فريئدات هذا فرما ما مصطع أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحو سبحان الله إمام لكثير فرمي بم ديني خوا بم قرآن إخوا كتاب الزيبوتان بوض الخجم فإنه أولى ما يفرحون به أما أولى ترئيه دلبي في خجم هو خير مما يجمعون من... لو شاكت لك إيوكي أن الله سامن مال الدنيا ذل خوش بن بقرآن ذل خوش بن بهداز الدنيا كان بعقل سردم فرمي بس أي تنابل القرآن زيادة وكم بقي بخير زيادة كذي؟ أما شيء كذي للتأويل كان؟ شيء كذي لا يشكرني ما ببلجاء. دابينينم آية مباركة بهش ويك باس اللي بني في غمار الخواتين وصلى سلم. بس القرآن بس إيمان بس توحيدا فقط هيستري دينية ذا الخروج من بوا. تون جو أتذكرت أم آية بريد بيجي تبلجاء. لا بجيبو النامه باثر سي اخوانا بيت قال انت سي بيه بكبي ما فليتق الله باثر سي اخوانا بيت لديني اخويا عزوزي قسنكن بيعلم اعاتي اخريين سر تفسير القرآن بزن اصحاب تون تطبيق يعني كره ما بس تيدا شيا نغب الراي اخوته بو تشني خد بكي نغب هواء اراضي خد يجي بقران يجي بكا اماش دليل ثانوي كاوكسان ايش بقران بكن لسر أما بعقل يشكي بهواه يشكي أو من هذه صلوات مستقيم لا دعوه قرآن تي كوبير لدي والدي بس الشيعي خلاص بحالي خارج ديداي خاصة المكان برأسي أم آياتش بيجي ببالجهة السلم والنعم والله تدلية والله غش في الله مصماما دليل لسر كم تقويدو كم إيمانيت دليل لسر بحياتك كأشياء أم آيات ببالجهة السلم والنعم هو خابوي داي بزندوا ولكن يقولون ان رب العالمين لو المسلمين يقولون ان هناك الكثير من المسلمين يقولون ان هناك الكثير من المسلمين يقولون ان هناك الكثير من المسلمين يقولون لدرس هناك الكثير لخزن المسلمين بس ان هناك الكثير من المسلمين يقولون ان هناك الكثير من المسلمين يقولون قول على فرمة ويسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم وما نفع للناس بريخويت على فرمة برسائل عند الباري عرق خوار نو قمركذن ما يكن خلابة إكبر أيتكم دواب أبيت بري ولا راستك أما بالجسر أو مص بالقم بل السر نوش الإخوة ويسألونك عن الخمر والمسير وأيته كاك خم شان مولد نام که آمدت کرد بوی که دلی نی باوه خن نواد بم آدت پیروز لذیز لذیزیوش بالگی نی باوه بق آدت خنده بتوه بران لذی خونه بو یعنی قبل از دلی ما ماست لسر؟ اوی کروجو فرضه الی خوایت علی فرمی ولی الله علی الناس حج البيت من استطاع نی سبیله جمرات کرد؟ آم آدت بو آو نبو؟ آم آو داوآ بالگه لکه لسر فرضیه دی رجو توج آدتی بخونه حج لا بلقل لقل لسر بل لسر ويكوآء بلقتيه كنوج فرضا علي خوا فرمي علق بخونه إيه حفلو آهن اجيران خوشید بر البرن لبرس کردی گو پیاوجی ناوداریان پیغمبر اولترینیم خوشید برین امش بالگی کترال بالگان لسر افلاسیان عجله ک بالگیانیتی تو ایشان مادام کافران احتفال و آهن دکن به هی زعیمو پیاون ناوداره کنیان امش پیغمبر نه همگز ايه مالين بالي يغيروا فالهمو بندكان اخوا لهم مخلوقات بالرسول خوشي سره متفقين سرواه بلان ايه اما بالغي رسالوي كتبن عبيد يكم تودين داركت بولدك شلون كدو كافرن بيت وكفرك ايش بكيت دمي مسلمانه وانا كم بيت بلي ما دم كافر و ايش واكم يا انتو امر في كلام مخالف كافر بكيت سبحان الله فرمان روا مخالفي بباورن بيت نك جايم كي تو احد يوان شي انت تشاوبكيت آیه تو شون که ودی اسلامید دین داره که لاسر قرآن و سنته یا خود منافسه کافران دکیدوهای آمکی آنچه اگه دوست آبگی بیدار اسلام ده ری بدرآوا علی نخیر آیه تقلید لاسای که دوی کافران بری بدرآوا علی نخیر آیه خواهم قصید و بلگیه که بیدار روابط کات نخیر ای چونم جور از دیگر کرد خود دیني خوازد کی ما قصید اسلام بتوی فرم رو بر لاسای کافران بکرد و چیان کدوجواب که یان بههاي خودش که بهها ارز دی خودش که بید فعلو کارو کرد وی کافران مناسباتی آوان هرچی دکن نایکن الآخر تو نیه آوان بیادینن تندهاش ایباحت و فسادیو بد روشیو گنداریان هیا شریع و خوا قراده دن تندها محرم با اجماع حرامه لئ آوان حلاله تو چون تی لاسای آوان دکیدو آوان حفلو آهن دگمی جواده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 لا في غمار خوان النبي استوى صل الله عليه وسلم فمن تشبه بقوم فهو منهم هرك خوي بشبهين بهر قومك أوش لوانه توخوش بهاللون وقوان حفلة أهانجو خرابالغيوز زي قباقو شديدوزيعك الجوج قوان من تشبه بقوم فهو منهم, من بقوم فهو منهم يعني ده ليس منا من تشبه بغيرنا في غمر فرمل صلى الله عليه وسلم لا إيماني أو كسا خوي بشبهين بهر قومي جتر أو تبا بزمان خود علي أمك قوانك قوان كل بح بحياو جوركانين مخالف يقول لك ان هذا المكان يقول لك وسلم هذا و يقول لك ان هذا المكان يقول لك ان هذا المكان يقول لك ان هذا المكان يقول لك ان مخالفش بیه خواست مامکا خوب من پردازش دارم لولام تعلیم آیا لاسایک نیب او با پیرمان اجل سر خلاص بیتند روایه بو تو لسری برو لسر باطل نخیر آیا شون کوتیب او با پیر لسر جمرایی اجل جمراب بیتند یعنی هرایان کل بیت یعنی شون کودی او متکانی در دلیل لسر و کتو جیب جیب کیدو علينا قرآن بلكم قراننا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم شو انتو تئوبن كلله خوف تندبزي كب اتباع في غمر الله عليه وسلم ده تطيعوه تهتدوا اگر شو ني بكون هداة ولا غير هدايه دراون اگر اطايب كن توي طاعتنا كل بلغيا أي كسانك إدعاء أو كان مفخ واقع زالينه إم شاردا بالإسلام بلغ خوارب العالم يبجله لزول بأي تكان كباسي ببأوران وأسلف عندكات ذمي أو كسانك كشون كودي بابا فين من خافر بكافر كان ده عنقد إم بويه لسر أم دينه ومنهجين بابا فير ما ويان كان آباءكم لا يعلمون شيء أيق البابا أي فين عن زاني بيت هل واقيدو أو عن زاني توأمك واتي يجيش تبون بلان توخين دواري بلغا بيجيش توا اسالوا عليه مرتو خصوصا لا بدانهي ام شبهانه ندركوا بمعنى الحمد لله يقبل جهيك النيه ان لا قرانك اخو عز وجل ان لا فر بوداك بي يا جماعه صلى الله وسلم لساد ام بدعيها بلكم عمومي ادل كان بلغان لسرب بدعيته اخ الصحابه اش تي وينكدو سلفي صالح ما اشتي او كسانيكا واستدلال الين بلغمان هيا يجوتن لي استدلال كان بو ايتنا كلا قرانا لا محل بل عن الخمر والميسير اما يك يا بلغمان باو من صالوا ينكري مشواكين تبع سوقن خصبتان لو ما مستسدنيش بس يا أول ما كرّك مولودنا مهيئة إنيه، أوه تقول واللهي تلقيبك كيف فوادي أو وجهنك كيف فوادي، هي كذا قالوا بعلمه شارازي، كمفتيا كذا شاركاني كلسان، ودي واللهي، صان صالبا وبابير كلدي مشروقكم، إن آيات إن حديثك ماش مع الجوا قريما شيء آياتك يا، مش بكين بلقي حديث آياتك، ودي واللهي، صان صالبا وبابير كلدي مشريكم. براسیم قسم پی نم و من توه اتکو دایه داد مگر بلگنی آد نیت ر بخود چی کی بکی بخود حورلوشنده. اما یک دو هم اینو خلق الاخوان راضی بکند بعداً بلنسنس علها تو ایمان بد دل خواه کبش کنیم. آو خلق مسلمانه آو خلق حق پی خوشه. والله تو حق بو خلق باز خلق پی خوشه. خلق نایو دگم رای بجید. خلاص تمام شدی و کامام میکی بسر ویم آموزشگی این خود جان دی. آره آموزشگی قسم بوده که لشکر تلویزیون یه اند میبره کی بالجیل بگیرم پیوشه عزیزانه. تو خواه گناه نیه تو خیانتی بگید. تو خواه گناه نیه حقی بنری. ادیو وظیفه چیه؟ پیبر مسلمانان او قرآن باز نکه حدیث باز نکه بگر پیاوش کان علم کانه فرمن بی بالجی تو آبی بری. این دخالت جایی تونسته بکات. هر چی گفتیم که بالغمان هیا، دیه دی. او خافش بی خوشه. لاله بر ابراهیم نماز زنی و تو وعده نیم. خویم کار نکنم لغط دی. وعده نیم هر بیکروان جامیدن. بابشگان ختو لسر خود لاد ده تا مکاری که بدیعیله اسلام روانیم. هندی خلقیش من هیا. بنوی تجمع کوک امام مستحاتی چاکا. اما قلبم من ناقند جد. اگر درفتی جای آوانه بخال خوب بلکه او خلق میگه جمهوری خمانو، خوشهایی خمانو، احبایی خمانو، هر کاری یک پیوستمند بود، به چین باور سلطان مقدس به کرسی مقدس به مانیان، این همه جمهوری میاد. کلا کی اولی بدعیه کی ما ما ماست کی بازی بدعماوا، باز خلق مارقه و شرکا، باز سند مکه و مارقه بدعیه او، اما کی کار آنیه؟ تو مهم او خلق همون خواه بود کسی کسب بو خود صوتی حس بو خود با پارلمانو با صوت و نه بی خیانت داخل کیب گی خدرب الله مسلمان بگی با خودی بی قلاو کید آخوب بی قلاو کرد نه؟ آو صوت کن با خود ادزید با این خیانتی دیگه تو اعلاکید حقیم بیبرید او و جبرال سر حق باسکید نک خلق کوبید او بنابر مستحاتی حزبی مستحاتی سیاسی ل او قبول نیا و شاعیده فرمیم ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم خاصه الممكى هند يا خلك إيش هن حزن بو إسماعيل لبر خوارنو سريسيونوس إيش ما بونياء هند يا خلك إيش هن حزبة اختلاط التقارير شو جمال النامه لقديب ده هتا إستكش لهندو شن المزجوة أكريا لهندو شن المعلنة نان خوارنو صفر خوان رازينو لوراندن ياموزق لوراندن امش قصه کنن با این فلسفه قبلی ولی اما رکینو خوش قضیه قبیل کین قصیه و اعتبار نیه ایم استشاع دکین. اما دشوع ابو، بلام شبهتیش کبیش روی به میلک حاضرم کرد. او قصیه شیا هند کند دلیل برای من بیلعیه. بل غیر سمعیه. لقرآن نه تو، لحديث نه تو، أصحاب نه آنکل. شر خلفقی قمرخوان آنکل شوار علم جور مث سر مزبکش أيام وصاق إيشيكي بيك يخوي بيدعي حسنة هيا بيدعي حسنة إياه بقى مش هو. إن شاء الله سنزقيك بقى لو لامي أم شبهة كأري بيدعي حسنة هيا. عبد الله كوري عمري كوري عزة فرميت رضي الله خويه باقي بيا. في غماري صلى الله عليه وسلم. لو أم شبهة ما محد يفي في غماري خاو أصحابك أنا. عبد الله كري عماري كر عزّا فرمي في صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أيد لأمته على خير على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه مسلم د فرمي في غمار من صلاة وسلام يخلي سبيه هج في غماري رواني كديبتي إلا حق ولا سري أو خير تأخيب أمتك يبرد اگر مولود نما خیر و پیغامبری معنیوت گفتن لیا هیچ پیغمبری کنی خوا روانه کرد به امتت ای الا فی فرموا ایو پیغمبریمن هر چی خیر و چگی به امت بری تو علی مولود نما اگر خیر پیغمبر بو نیبود ونی بغیر خویا فر بیا ال واجب رسو پیغمبر حمو خیر بخل برت تو بخیر زنی او خیر بو پیغمبر نیگوت خو حق باسکن والله مدنیه و فالمي وجبال سريان حقال هاتي شركة يبغى خلق بلين برأيي غير فالميتي لش عند ها عديد فالميتي بدع لديني إخوة مكان لديني إخوة زياد مكان تحذيري كردوين خب عند خطرش عند ترسناك وقتا فالميتي إياهكم الأمور وريات عندكم وآجدات عندكم آمان عند لكم لش جت عزدهاتنا نودي إخويا بقصي خط عن أرين بدع للصالك لقرنكاني تواري بهذا الحوارة لديني أصلا تيب قالوا فرمي وريا تانكم ولا شتي تازا دهاتو بدعت خذ كل بيضعيا وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله وكل بيضعيا و أجيبت بيدعا خذ أريد, أريد أريد رأسكي لسردم سلفي صارحة نبوه لقرن تشارم و بينجم وششمها تكايا لو سردمي نبوه آية محدثة, أريد أريد محدثة أي بيغمري فلم إياكم ومحدث هذه الأمور ومحدثات أكمل شيت هذا دهاته بقى بقى بقى بلاي إخوتي تعالى بقى بقى دالي زور أشكرا واضح ديالة بيغمري فلم يظلن من أحدث في أمرنا هذا كل سدا ذاب ينراوي ديني ايما وا شيء احداث بكاد ابداع بكاد دا هنراوي من الاسلام الامري ايما ما ليس منه خويتي نبيت خويتي نبيت اخوي هم ما زين بيدعلو كد النبوه فهو رد او قبلنا كلمه مردوده ابن مسعود يفرمو يفرمو اتبعوا ولا تبتدعوا اتبعوا شلون كودي بيغمر بنصا صلم ولا تبتدعوا بيد على ديني خوانيكن فقد كفيتهم كفاة كلام ونبغى الشرعانو فيو استنبز زيادة ني إيوه برسالة في غمار خوانيها توه بري أوه الزرير هي أوه الزرير ني بكن عندي ذا قصة يا بيها اما حديثا ينهى واخوتو بذور اخوتها اي يبيد على دين اخواز زريليا جوره الدين زريليه كدليل اخواز ذكر جور يك لجوره كان يا شرع دنان فصدر ما كانت تو عباده دياريه كي خوت علبات نفدو نوعه التشريع دو هم سمعي اسلام ناشرن كي سيم عقيده وعمله في بوخرك دياريك كلاس الاسلامانيه قربسريا جو زريليا أمياء إلا كورد زرية إلا القرآن ريا ما القرآن غلطه ويان حديث غلطة نخير توبيد عياكي للإسلام أنيو وابشان ذكر القرآن حديثات هو أو الزيات دي إخوان وكوردي زردة خاصا الماجه خواب ما بارزيا إمامي محمد كوري نصر مروزي لكتاب السنة بإسناد كصحيح لعبد الله كوري عمر صحابك والصحابة رزاق خاله خوي باويك بده فرميت أضال كل عمر ده فرمت إيه مكود من أصحابه فرميت أبي الزيات الجيلاء ومغريين وكل كسيجيت ده فرمة كل بدعة ضلالة همو مو بدعية كده من رأي وسرج شوائية الناس حسنا باخر كده شاك بزان بدعية حسنة للإسلام كاد يد فرمة إمام الشافعي فرمت بدعي حسنة بدعي سيئة علماء فرمت بس ين بدعيله غوية أو الشافعي إمام أحمد إمام السوفيان الثوري قاضي ياض وكده وكده وكده وأنا عالمه بالإسلام أو أن ريان بيدعينا دواء. كاتي أيضاً دو قسم بدعى حسن بدعى سيام. ما بس يعني لغوية ما بس جانب عبد الله في في في كل بيدعى ها مو بدعية وإن رآها الناس حسنا باخر شاكو حسنية ما أخوات. حسناً كذا إمام الشاطبي لكتب اعتصام فرميت ابن مادشون أخبرت لما لديك كوري أناس بيست ما مصير إمام الشافعي رحمتي أخوة تعالى بده فرميه من يبدأ في الإسلام بداعة يراها حسنة هالك سيئ لإسلام يكب يدعيك بكاو بري بيدعي حسنية وقيتية كأيكم بشاكي بزانية فقد زعم أن محمدا خالنا الرسالة أو وايدر بري وك محمد خيانة قد لقال لنا أخوة تعالى حاشا وكلا محمد أشتبك كاتوري بيداي حسنه يا ديار بخيال خدالي بيغمال خو خياني ديگر بيماني گوت بيداي حسنه حسن كل مالك فرمي او والعياذ بالدين يا أخوانا جانبيات، لأن الله يقول إمام مالك الفارميا، فالميدي اليوم أكملت لكم دينكم دين او أو رجدين توابو حسن وسيئ ابو هم سيئ ابو انظر إمام مالك الفارميا، فما لم يكن يوم إذن دينا أو أو رجدين نبوبيتوا قبل نكرابيتوا يجيبنا كرابيت فلا يكون اليوم دينا أمر النبي بدين، نبي بشرع، نبي بعبادة، نبي يجيب بكرات. أقصي إمام مالك. تخوّك سياق القرآن لا يدا، لحديث لا يدا، لقصة أي بلا يدا، شيخ ريجيديا، بوتي باش، بغلط ريجيديا، والله مبتدع مبتديع، في مبتديع، خاصة المانك. آخر قصة، الإمام ابن رجب حنبلي لكتاب الجامع، جامع العلم والحكم، لحديث عن بعض كل السائرية دفريت شرحه أو حديثه عن بعضه كذا فرمين، فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين، هرك شكرا تازلنا لنا وإسلام بكات بدأت فالآين إسلام ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالا. خوي أصل لإسلام لا بيت لقرآن سننهات بيت باس نكربت أو قمرائيا والدين بريء منه دين بريء لو شته هذا الدين بريء لي لابدعو مبتدع وسواء في ذلك يكسان النتيجة لو دا في مسائل اعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة أقر العاقيدة بيت لعبادات وذكر قول به ولكن يقولون ان يكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان الله لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون هر ان لديني لك ان ذكر بو عبادته بوعمل بوقل بو. كلا إسلام أصنع بو. أم خصناش بلياقة. هاربنا بلجنا ردي بدنيوة. داكم الأخوة يا جورمي هرمان. دا برا وجوانا كانوا صفته بلجنا ونا كانوا يا ربي يخدها يا عفوا بصلاح الحال ممكي, ممكي لقناه جونايخ خمر ودايك وباك ومن خول بيت. زيات الدين دينش بما بموحد ومتبع. لا شرك بيدعى عندي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.